كن سعيدا كن فريدا عش ب فخر في الحياه لا تبالي في المعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش في الحياه لا تبالي في المعالي بالتحدي لا التحدي لا سواه حرر النفس ولا تحياها بها يا ربي عن ولا يطر حرر النفس ولا تحياها يا ربي عن أنت والعطر خذ قرارا وانطلق لا تنتظر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 La tubali fal maali, bil tepdi la siwa, bil tepdi la siwa. İnam al müştaqlı el majdet taliid, lan tarağı müstekinen kel gebid. İnam al müştaqlı el majdet taliid, lan ya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 لا تبالي في المعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه